يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم إن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 لو يطيعكن في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان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 عساي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى إن عساي كن خيرا عساي كن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرم لكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت العرب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكن من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وافسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.